What do så okay. لا خوف عليكم اليوم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحته in the Det er You المترجم <تصفيق> للقناة Jeg <try>